يا ال... حتى الكبت <ترجو hablando> هو مخليه لك دير سلفية مخليه دير سلفية وما كانت نودي إيش ما كانت عنده واحد جزت صيبته مايا بحال بت الحيا ديال ديال ديال ديال الشبع <تصح> إيه مسكين ولكن رازي كل شيء وخلد دل بحال داك عم بخالد بس تكونيت اتيران مايم وكان نفعه الثاني مسكين واحد ولا ثلاثي ليش ولا ثلاثي كان يبغي واحد لبنت. يحبها واحد الحب عنك خياب دي قيس كان مسكين مع تاع يتوندونك <تصفيق> يقول وبي كان بقلك ساعتي قراء مثلاً ما هتشوفها ففي الثانوية هتشوف. <تصفيق> مثلاً ما ما ما يطلع كاباب ولكن درياء يقال. غادي غير المعلمين صافي ما أنا غادي مي والدي بغين بغين ما ليه ما بغاش ماش دال جا واحد واحد اخر واعر ما فيه كي ديزابري فور لو ماري فور لو مارياج ودها لي ودالي ويدخل فواحد الديفريسيون يدخل الاكتئاب ويدخل الدار وناد ليه وناد صافي ولا سلافي ويمشي للجامعه ويلبس القميص ها دوكا روي غتقسيط طوب ويدخل الله اكبر قالك يا راحتو صافي مشي لأنه لأنه هو كي يدخل كي أمل شيء ولكن صافي لأن الناس يشيل ماله دي. محيلا قلت واحد إنسان وخلوه واحد ترمايزيز وهذا ترمايزيز بدلير حيتي لو كم لا. وغالبا هذا الشيء اللي كي وقع. قلت قل إنسان مثلا كي أمل واحد فكرة ولا كي عليه واحد الشق في حياته لو ولا تل تل, تل, تل ما مثلا كي تبدل كي واللي بحال حال مثلا أنا لقيتية واحد الحديد واحد الحديد مثلا وسخنتي واحد الميطار سخنتي سخنتي سخنتي تاك تفوت هذيك درجه الحراره واحد واحد واحد واحد دوغري اش كيولي ليكيد ديك كي الشكل في في البراد بحال في, كي في الجميلا كيولي بحال الجميلا خويتيه في الكاس كيولي بحال الكاس يانسيد سويد ومن بعد كيبرد صافي كي القالب الشكل وقع مسكين نورمال كلمة ولا سلفي أرجع ولا عادي. تقى واحدة أعش دار جاء واحد المهار قال لهم ما أنا صافي عيد <تصفيق> ضرب دي كل حياة ديالو ونشاط وطبوكس عدو ثاني ودار من شعر ومشار السيديما والسلام عليكم كين لما أنا بزاف عرفتهم كين لزافنا ما ديج بحلك <تصفيق> كان عندنا واحد في فالتنوي حتى هو كدير <تصفيق> كنديق ساجي الله كدا زيد وكذا زيد كذا لا عليك كذا كذا الايام ومرات الانسان تبدل لان الانسان الفكر ديال الانسان راه ماشي واحد الفكر اللي هو فكر متغير يقول لك عندي الحقيقة ما الافكار تتغير مع الوقت ومع الزمن ومع التجارب التي يعيش والإنسان في حياته إيو هذا مكان ربما ما كنتش واحد اللي اللي باقي يدخل ما أنا هنا كنأخذ القطرة الصباحية كنه اللي بحر راديو وعليكم السلام يا داليا كيف حالك يا داليا يا داليا يا أختنا أو يا أخنا <تصفيق> وربما لأنك كتكتبي بالفن دي إذن أنت أخت، هو عندك بدل دل ودير الحياة. أنا أخوي ما يقدر عليك. إذا دخل الحياة قد بحال محل الحياة ديال ديال ديال الفنانون فهمتى؟ الموسيقيون. فهمتى بحال هذيك. الحياة ما شيء مشكلة قاعدك الحياة. ما المشكلة وال أفكار. ديال ديال الإنسان. <تصفيق> حتى حتى انا نحتاج دو دوك الخاماد ديال هو در عندهم الحيه ديالهم راه قداش عندهم عندهم كبير هذا ولكنه ولا يكون ولا يكون من من ولا من المارونيين لابستك شيء كحل بحل زكريا بطرس دير كيف كيف غير زكريا بطرس هو كيدير واحد حاجة كبيرة فوق الراس هذا دير واحد حاجة خفيفة وعلى ما اعتقد لبناني لا رقص ويسا مارت عش كيديرو اللحياء ما عنده من اللحياء وش ربما يسوع واش كان ملتحي ولا لا الله يعلم ولا وقل اخدوها من عند اليهود هذوك القساويسه اللي يدورها في المسيحيه ربما اخذوها من عند من عند اليهود ربما ديال ديال يخلي ولا ما هو يكون يكون عنده اللي عندك هي اللي يكون عنده الحياة. اللي فاني كيفاش ولتي لاديني؟ بالجلالي انا غادي أقول لك يا كيفاش وليت لاديني؟ أخوي أنا يا البحث البحث البحث البحث البحث البحث والطويل والطويل الأمد فهمتي؟ أنا فش كنت صغير فش كنت صغير كعدد يعني كناس كا كاملين كنا كان خافوا من الله كانوا يخوفوا فينا يقول لك عذاب القبر يقولوا لك الرعد راه هو الكلام تع... تع... تع... تع الله الذي يلسى عضنية زراين وملكا روانا كير كنت النافش كنت صغير مدد من حدام القبارة كانت ترعد أخويا والله العظيم لك كنت ترعد فش كنت صغير كان خاف من الملكان وراكين يجيشتني وزن هذه الساعة كملنا كنا كنت في دوك الافلام دي اللغوخ فش كنا صغير <تصفيق> كن بلغوها يعني نعم باقينا عقل واحد لمرة تفرجت واحد لفين ديال الشي وحدين يخرجوا من القبور. يخرجوا من القبور، فهمتي؟ وبحال ده كل ده ده زومبي، ده كله زومبي. كيجوا مرة مرة شي واحد ويديوه في بلاد تدوز أهذا القبراء. أنا كنت نخاف منها، كنت نخافها عشان الصياح. كان كان هذا السيميتير كان كان جري، فهمتي؟ كان جري. وف... وف الليل ما كنت نشوف وجهة من القبراء، نخاف. نخاف لأنك يعود لنا شي قصص يقول لك وديك شي كان ينشي ناس كان ينشي ناس مثلا يقول لك وديك يعود لنا شي قصص يقول لك فلان كان مشو أحدا من قبرة الغوات فلان عاش كدا كان هذي وقين كدا ودك شي همنا صغار كان في عمرنا ساعة شحال عشر سنين ثمان سنين وكان اسمع لديك قصص ودك شي أخويا في الدماغ يبقى ودك شي و كنت تسمع قالها فلان وقالها فلان فلان وقالها فلان فلان وقالتها فلان فلان الناس تا غير عاودوا لهم شي وحدين خوي لكل واحد عليها غادي شفنا الكتاب ديال اهوال القبور أنا هادك اهوال القبور <تصفيق> <تصفيق> والله شفت غير التصويرة قبل كاع ما الشيء اللي في الداخل واش غير التصويرة يا اسمك غير يمشي تدسوت <تصفيق> انا بغيت نصلي اي اي اي نصلي فهمتي هذيك الساعه كنت تعلم كيفاش كيف, حاش كيف, حاش كيف, حاش كيف حاش تقص الجنابه مشيت أسيدي صليت تضيت مشيت كن صليت هذا كذا ولكن غير فات تاني واحد شوية لا اي اي يا يا يا مش عودة فات واحد شوية أعطينا عودة تاني النشاط والكرة وزيد, وزيد وزيد وزيد وزيد وما الى ذلك وده هات لان لأن الكرة دي كانت كتبينا على وقت صلاة الكرة هي المعبدة ديال ديال ديال الجميع <تصفيق> إيه وكنا في حد الفترة انا كنت في حد الفترة كنصلي غير واحد الصلاة واحد الصلاة صلاة المغرب باركة وحدها باش حتى النامترا غاديمشي دي الجنة وانا وانا كنسا لمليكات كنسا كن عند وليديك راك تيو بيجي مونامي تكون كن عند وليديك قول لي <تصلي> واحد الصلاة كنواحد الصلاه واحد الصلاه بعقلك انا عقلت باسكو المسار كثر كيردو على الصلاة تيمكاش خصك تصلي وصليتي الواليد هو كبير ايه والله يسمح ديك الساعه كنا كندخلو اش كنت كندير ديك نمشي كندير بحال طوبيت ونحط الفراشيه ونقعد حداها <تصفيق> ما نصليش ما نصليش نحط محت... الفراشياء ونريح ثلاث <تلت> ساك مينيت نجل على الفراشياء ونخرج ص... آه نصلي <تصفيق> لماذا؟ لان انا ما نبغيش شي واعدي بالزلزال يا شي حاجة ما نبغيش <تصفيق> ايه بدي كنا بي ديك ديك هي مود ديك كنت صوينه هذيك الايام الاخت ريتا بغيتي الاخت ريتا ما, ما, ما. أوكي من بعد ملي كنت ما فخذ يفكر يشوف لي كي كي أسئلة خارجة عن ولكن عن السياق لكن هذه مش أنا هذه صح <تصفيق> لماذا اختارتم الادينية؟ فلما اختارتم مثلاً المسيحية أو اليهودية أو ديانة معينة؟ <تصفيق> كما قلت لكم قلت لكم ماذا لك كل؟ كانت كان بيографية صغار كأنك يخوفوا فينا هذا الخوف طربا فينا. و فينا واحد العوقداء الإنسان مسل واحد واحد في الحياة دياله واحد, واحد لفطرة في الحياة دياله ولا كي يفكر واه ما هذه هي الحياة وش هذا الخوف هذا وش هالله وش القذابش اللي قوي من خافوه وش كذا وش كذا وش كذا واه واحد منها واحد لفطرة في الحياة الإنسان كي, كي, كي, كي, كي يخرج من ديك القيود نتلي من هذا هادل الخوف <تصفيق> كان بحد كان بحد مرة بحثت في المسيحية كان لك في عمري كنت صغير واحد ل المسيحية شيء في المغربية شيء في بلادنا إيش مرة شفت المسيحية كانت ديك ديك قناة الحياة ولا ما أعرف ما يمكن ديك ساعات وشفت عند واحد الولد كان كيتتصل به، آآ آآ كان كيتتصل بب بب بحد قبرص لما عقد شغلة ديك ساكنا هو كان أكبر مني شوية في العمر، عنده تقريبا ديك خمس سنين وشفت هذاك هذاك شيء عندهم يعني ديك ساعات ما, ما بديت ليه، بديت على ديك داك الإنجيل وداك الشيء كامل كيبان لي بحال دوك ديك الساعات انا صغير لي كتاب عادي ماشي بحال القران القران مكتوب بواحد الخط العثماني وفيه آل الكتاب ولا رايد وهادي وهادشي مشيت كم هم هم كانت تطرح واحد بجميع الأسئلة يتحكى واش الله موجود واش كده واش كده واش القبارة واش ملكر واناكير واش كذا وهذا كانت تشوفه كابوس كابوس يطاردني في حياتي لأنه لما كان نصل لش مثلا كان خاف كان نقول ناري ناري غاديمشي الجهنم كنتو ديك ساعد شي فاش كنت صغير كان نقول ناري غايمشي الجهنم ناري كذا ناري كذا في الأنمات ناري ناري, ناري عمشي عالتاني مشو ديك لها الواسع <تصفيق> نصلي عليه صلاة الجنازة ومن بعد صلاة الجنازة كان مجيب القبر كان جميل في القبر وعودتاني من بعد كان مجيب كان نجري صافي كان قول عودتاني قد ينتبقوا كان نصلين وزيد, وزيد وزيد وزيد ولكن صل الإنسان واحد, واحد الفترة واحد الفترة واحد البحث طويل للأمادة طويل طويل في إسلام ها الشكل الإسلام الشكل المسيحية المسيحية كد قراري كنشوف فيها مرة مرة كنضي عليها إطلاله ولكن بصراحة ك أي واحدة لا يقدر يصور إنف في يقدر يقول لكم نفس الشيء. قلت لك سالما المسيحية كان شو ذاك أنا كان أقول كقرارير صفر التكوين في البداية كان الكلمة وكذا وكذا مش كان كان حط ما كان مشيش في جاب الزف. ديالش هاد البحث البحث يا أخويا كان بحث في, الـ في, الـ في, الـ في الدين كان بحث في السيرة النبوية كان بحث في أسباب النزول كان بحث في القرآن كان بحث في التاريخ. في التاريخ الإسلامي هو أول حاجة بحث فيها هو التاريخ الإسلامي وتشوكت والحاجة الأولى التي تشوكت أني في, في, في التاريخ الإسلامي واللي عرفت بأن عائشة دارت دا دا دا الحرب مع علي وباقي أنا أقل في هذا الشيء في, في التانوية واحد الأستاذ كان يدناه الأستاذ ملحد واحد الأستاذ ملحد قال لنا وحشد مجموعة من الحقائق لنا ودي باللي كي نين بأن وزارة التربية الوطنية في المغرب كتتحاشى تحاşa أنها تقرّنا تاريخ دير فيتنا الكبرى ما كتقرّيش لنا ويقول لنا ديسات يقول كي يقول لنا بأن كيف تحولت عاصمة الخلافة الإسلامية من دمشق إلى بغداد أو من بغداد إلى دمشق كيف تحولت وديك ساعات ناب ناب وس سنة ضرموا أنا وقالي مشكل كان يقول إيش عايشة مبصر بالجنة عالم مبصر بالجنة ضروا حرب وموت آلاف ديال الناس وموعوية وزد وزد بكر جرائم كاملين شو مشات واحد ال... وصلت واحد ال... واحد القراء وانا ندير واحد تحدي تحدي لله ال... الإسلام اله الإسلام نسوي تحدي قلت له يا هد هاد اله الانتكين قد قول لي علش انت قد ما عيلا غيان ما وعما دهتك حاجة وشنو عملت انا مرخ بيش عليكم سبيته لعنته مثلو نعنات الله عليك يا الله هكا قلتي لي قلت له هذا بديل يا شي حاجين لك انت كفابر <تصفيق> وماذا دهت يحزع صحي قلت بمم لا كينا عادة بالقبر ولا هم يحزنون لأدك شي يقولون غير الخوزع <تصفيق> هذا شيء طال عمره تخيلوا أنتماتش يقولوا تقريباً الدين واحد على صلصين هادي، وين توصل ما أنا ماشي ملحد أنا لا لأن الديني والملحد راكين اختلاف بين والملحد، الملحد هو إنسان الذي لا يؤمن بأي إله ما كينش عنده الإله جام ما أما الديني الديني كي بأنه كينو حفل إله فورس خلقت هذا العالم وما تصوم وقاش ليه كت كتجري ولكن يومك تدخش ليك في حياتك دي لك الشخصية الله أريته دميتوز بيته لأنه دلنا واحد القمع واحد القمع في حياتنا وما دلته التوزع ما دلته حاجة تحديت التحدي تحدي إلى لأنه كانوا يقولنا إذا كره غادي يضرب خبي إذا كره غادي يضرب كر الله ره غادي يعقب الله ره غدا وكتب هذيك السلطة دي الله ماكنعمنش بالله انا ماكنعمنش على كاد اله ديال, ديال المسلمين ما كان امنش به قاع قال هذا بر اللي به الناس ما كان امنش بهم انا كامل بانه واحد واحد الاله كاين كلكبار كاين كلكبار واحد الاله متحضر متخلق خلق وخلق الأرض وخلق هالك كامل مثلا هاد هاد الشمس ديروا كذا ويدير كذا لي كذا ديال الحياه وما مسوقينا ما قالنا لينا لا نعبدو ولاهم يحسنون فهمتي نخليوه ترونكيل ويخلينا ترونكيل نهار نموتو سي فيني نهار تموت تا يفيني كتولي كاتول داك السك ديال ديال ديال ديال ديال لا ناتش كتولي ديز الكترون وكتولي دي زاتوم يعني سي دو سويت هادشي اللي كاين كتحول الى ماده اخرى ما مسوقش لي كون هذاك هو سجدي كباخ. شكون قال لك أنه ما قال لك وله ما قال لي أولا ما جابني ما هدر معايا ما وله. جدك الشعيب كذب وزيدوني دنيا بحثوا في التاريخ الإسلامي. كتلقى فيه واحد عدد ديال طناقودات. حالة القضية دي لا إيشا. وبشترى بالجناء. عليم بشرى بالجنود. درزوا بينتهم. التاريخ ديال العباسيين كتلقى فيه غرائم خطيرة وخطيرة جدا. أبو العباس السفح كان يقتل عباد الله. يزيد بن معاويه قتل عباد الله دوك اللي جاوا لشمال افريقيا قتلوا واحد العدد ديال البشر الرسول قتل أم قرفة شدها بدوك الجمال ديالهم أقسمهم أقسمها على جوج فهمتوا عاصم بنت مروان شدوها حتى هي قتلوها الوغ كانت كترضع ولادها الحجر الأسود الحجر الاسود حتى هو يا قال لك ودي بان الحجر هو يمين الله في الأرض سما يعني لمستي وبستي ذاك الحزل الأسود رأف هاي لمستي لدين ديال الله يعني أنت دب أو دلعي دي ديكابول مع آلية شراكات في الكتب ديال الإسلام أنا ما كانش بيتتحج من عندي فهمتير أنا ما كانش بيتلسي وزمن عندي صير قراء صيرت قراء كتافش عن الحزل الأسود سواء بروجكتيف كم مصرات سواء بروجكتيف قند وش بالك <تصفيق> أن أنت دي ديزرت من أنت دي واحدة إنسان طحقي انت عزيز عليها الأفكار ديالك <تصفيق> وانك عال انسان كول وامريض مع رأسك وانا انا مريضة احسا عفتيا لاش اوكي اختريتها هكي الميت واسمحي اليرا كان اطلع لكم يعني كل سبب الاسباب اللي خلتك تترك الاسلام اسباب واضحة يعني ما عاجبك ديك المشاكل التاريخية غيتها ممكن ويا أنا غادي نعطيك المايك بين سعوه غير غادي نعقب عليه وغادي نعطيك المايك ديك شايفش أنا طلبت له المايك يعني المسائل التاريخية في الإسلام وديك الصراعات وديك شايفتك أنك تتنصل من الإسلام هذا مقبول ولكن كيفاش أنك تتقول الله كيفاش حكمتيك كونتي فكرة على أن الله موجود من, من من الإسلام وهاش اللي يطرف الإسلام يخليك أنك تنكر وجود الله يعني انا بصراحة انا ما نقدرش نذكر ان الاله ما موجودش نحكم عليه من هذيك التصرفات اللي كاين في الاسلام وديك الخرافات وهذاك التاريخ اللي كاين في الاسلام ممتين كي ممتي بقى عودتاني كل واحد مهمة دابا نعطوه الابو المعلي وقال عندو شي تعقيب عليك ونعودو نديرو ريزان ونبقاو ديرو مدخلات دابا من هنا الفوق حي ترى الناس هزود ديهم درمود خالة خفيف كل واحد يأخذ الفرصة دي اللي بشيت فري راح غير هذا يعني مثلاً قرأت لي شخص يفهم هذا ما قرأت إسلامي قرأت اللي بتوحش البحث. وكذا. خويا أبو لي معاليك الصوت عندك نول ما كنسمعو حتى شي حاجه راه تكتبوا في الاخوان في التكست وزيد عافاك في الصوت حاول تقاد داك المايك وزيد الصوت وتشدلو عاوتاني خد اللاقط ما سمعت انا حتى شي حاجه انت يلا خد اللاقط عاوتاني زيد في الصوت الو دابا كتسمعوني الو أو كتسمعني ولا لا؟ إذا كتسمعني هو دي كتسمعني. هلا؟ كتسمعني؟ كتسمعني ده بقى؟ ما لا ما المهم عشوية. والمعطس